و أ ن ا أ د ع و ك م إ ل ى العزيز الغفار لا جرم أ ن م ا تدعونني ل ي س له د ع و ة في ا ل د ن ي ا ب ل ف ي ا للعلوم أ ن ا ر د ن ا إ ل ى ا ل ل ه وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري إ ل ى الله ان الله بصير بالعباد